وَالْعَالَمِ بِالْجَنَاحِ وَالْجَنَاحِ بِالْجَنَاحِ الْحَالِ فَالْحَالِ فَالْحَالِ فِي الْحَالِ فِي الْحَالِ فِي دي عمود مواصل. مكالمة لربك انا حاسبك. بنحكي. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. لربك ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. ايوه. لانه يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون سورة <تصفيق> المعون المعونة في جيران محتوى في كل ذلك وفي فاغمكة بير بيركة جالجيوه آه أول سنة جيان محتوى جميعك يعني معون باتانه جاكيان بجينة اوه اي شك يجيوه افعال مدهزة معي بسم <تضحيح> الله الرحمن الرحيم قرأيك الذي يكذب بالجين يعني يوم محمد صلى الله عليه وسلم جاي اي ايمان دارش عجر الززد بدا في شئ كتبه اوه يكذب بالجين يعني كل اللي كده في الجزارين يعني هذا في ما الدنيا في في فين في ها؟ बोलिए تو उसे दिमागी के जज्बा कितना बिना है, बु? जज्बा ना सुनाएगा सारे बिना सारे। आप सारे, मैं सारे। तुम अगर दही में खाए जाते हैं, तब साँवन अधिक तीसरे मरने हैं। यह अगर दही में होता है, तब हंड فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيجا. ورابعًا جذبتني عاديا مري نشجيوت دناها يصور بي حشدي. بيطلع تماق إينها هاي البولاند إينها هاي دشله؟ دشله. دش كده ثلاث منفصلين كده خاله بس فرحة يعني دكوا يعني نعم في جدنا شيء بيربوسنا نعم ناقصك اللي نتحك كده كاس نجيني سانجلا ده أوكيه هلا هلا كيلو هلا كيلو كيلو ده يعني هلا نكارة مشهورة ومرو صار مرو راتين ما بني اكثر حتى اخوهم بس من في في أو وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ما بعرف جرايتك، أقول زحمة بده لكن يا ابراهيم براواني أرا عند يعني براواني الذي يكذب بالدين، ومية أذى أي كل يعني على جايذك إذا تعيش في جريش كل ذري حسابك، هو الذري، أي هذا الذي يكذب بالدين؟ يعني من محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس زمن ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون الذي الناس اليتيم يعني هر يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس أو الذي يدعو اليتيم معن شيء يدعو؟ عفرين قالت يوم يدعون إلى نار جهنم دفع يعني يدفعون دفع يعني دلالة نحل بقولة هذا أليس؟ وش هي التلوث؟ بس كأو الذي يهتمي لي يعني موضح يعني أو يهتم لي التلوث بنيه وأنت avez عادتنا ل sucking يعني أنه هوآه لا ت spell لقفل نحن خ statábفي ما كلذا نجل و نحن بجمعه ل Ashwaq ليست كذبتي يعني هانه هوآه ل maximum يعني يشتفًا ال MIC يمكنลب gun literacy�� اليFilise Deaf virus بال Secret Daymadios ven lps. psain.qpe наж는.fax olah да. lva. l�� eu. siden. pela catby. a nostril year. He's Dr. O 추천.ỡ vanillaical bra. Si bob na mae, sin ti a la vez, te crees que te corro mi bobe, inver, diré sin decirte nada, ¿no? Ahí ves ne, Yasín. Ahora blanco dice diré, "Sí, sí." Arabia ha, yo me cierro. Ah. Que al rey tiene esto va, dice Alicia. No juega contigo, hayra que tú parezco sin mí. ¿Qué se le da? No fue. هی شب کوی هوی آونیا، چی گرچه از 1000 سال آنیا، حالا نه همیشه با بسیاری با میاد، خرچی چی جواب میاد، چرا به هندیه تریش کسیه؟ تری دیگه چیه؟ تری دیگه تو جایک رح نکرد باید، آنیا تو جایک آویکودیا یکی نه تشریکی، توی جای خرابی، توی جای سلبي، آنیا تو فاضلی، آنیا آن دخواسته ایکتیو قال الراعي بس قال ايه مفاجاه الخطيناده ونياض من شكل الكيه قال ايه بيقول لي جوف ما بشكك ما لهش لازمه ما نيام في امريكا ما ما نيها اقول له هو انا ولا يحب على طعام السيم قال ايه بيقول دي خورت ولا یحب على علا طعم خرکی هون نه دست آفرین خرکی هون نه دست حب و علا طعم المسکین یعنی خانجانه بخانجه فقیره لا یحب و علا مهان نه دست یعنی ایش اقناکست مثلا کرنه اقناکست خورنه ها که نه دست خقیره نه دست باب خورنه بیت بس نه باید خرکی شکه خورنه دست چیزی هم بروگی همون ناکه مرور اترال و دنیا دست عالم اسلام شده که خیریا کردن شده که با شهر کافوس نکرد، وجود کردی یه دستی که شده که حکومتی کرد، میاد کردید برو، اما شم خلاصیم عالم اوبکه میاد سراغ ودشله با خیره. وجودی یه یلدا و دنیا عوض جهان نرفته و آه می‌دهد و دنیا جدی قاومت را و جرایبی شده. هم عوض نجات و نبیت حادیش ارکیا. حالا این دیگه کجا دیما بر جا دیماهی و باقی ماشیا رژیلیا تو خونه بی نکی و نبی خلیجونیا و فرانکسیه و تایلونیا شدین اجرا خوش قربان آسی، ای باتی ای بترد و تردد شده اره برای کیمر و یاسکو ترکوی کلیکت، الان می‌بندیم، می‌تونی باندیش، حقو، نشیدی تو حقو مرد حقو خیران آسی، من امروز حرفت بدش کردی، کدی خردا؟ بعد ايمان بروجا ديماي كانه قراب العالمين والذين لا اتبعوا صفته سيدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ايه بيسمها تنكو ومن يعذب ولا هناك استنام ولا هناك تن قولوا يا تخيرسان وقولوا يا اثنيتان يجئون هناك هتانيا فانستر نادونك في ذلك جوای هم گوشت و نیا گوشت و نام اختصاصی هاروکاری وابد. اما آبی هاروکاری ونا که طباعیه گریه دست به بایوریت ورزش قیامت است. هنیا به ایک اصفهانی وار. اندسیدیا و نیا آمروه ایمان هدی، بایوری خدا هدی، بایوری بهامبره هدی، بایوری ورزش قیامت هدی، بایوری ملکه ته هدی، بایوری کثیر و هدی، بایوری قدری أخلاق في ذلك وجلد عملها دي لأن الإسلامة في أمين عندك كلمات تحشكاً بالجلد في عمل إن الإسلامة بس ما بين رب العالمين شيء شيء وما بينك خلق شريء شيء حرافة إن الإسلامة في هذا ورقها وأقيم الصلاة الزكاة أقيم الصلاة ما الزكاة وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه و بالوالدين أحسانا واعبد الله ولا تشرك بي سريئا و بالوالدين أحسانا وأو و أسد و تشرك و بالقربة و اليتامة و المساشين و الجاري بالقربة و امید نخالیت و خالقی بیشتره چون این اسلام اینکه احتمالیه که حشرتونیا دادندشون ما رو از آقای اسلام گذاشت تا بگوییم آقای اسلام داده رو دیده من. دوستیمیش تو دوکات و تو آخنات و تو دار قلمی تو بیدونیا آوونیه. نه اسلامتی جهت خودتی وقتی باج بیه و نیا و در خالقی توی آباد بیه. به تعامل هایی توی اخلاق هایی. آره همه موردش استمعال که به واریف روز قیامت نبی ابا، هنیا هیتیمی حاکینه تو قلملاکه. ابا قانون حاکینه. یعنی این ایمان خودی هدیتو ایمان روز قیامت هدیت جبرو شوند نکت. جبر قدره هیتیم زیریت. جبر کاری و حاکینه که. هنیا جبر اخلاق لاریابید. جبر خلفیج العبد خدا باشد. اینجی از ایمانش هایی. آ ایمان روز هم قدر و صل علیت دهتنه. قرآن هم يتريك القرآن مجرد أو عوالة السر مصار يتريد أن يحاربوا شيئا في ما شابه إن الصلاة تنهى عن التحشر والمنكر، وإن لله على الناس الحج أشهر معلوماتهم فمن فرض فيهنا الحج فلا رقص ولا ولا جبال في الحج فالشيئ حتى ما واجهت لي فأحلاقنا ما شابه في ما أمم، هيه؟ ما لم يدع حول جنوره والعمل فيه، ليس له حاجة بأن يدعى تعمه وشرابه ويقره جزية، ما شاء أخلاقه الكذب لا أخلاقه. في ركن الإسلام وأبعمه ونيه هو ركن حسوا منه. ركن عمل الجاهي، شتى الجاهي من ذا أخلاقه ما شئه. وبندي أية الحديث كعمل قعود ترسيجه إنما بعثه ما. مكان ما هو صارح الأخلاق يعني هل تلك الأخلاق ستبقى ستبقى في آية الشهر بعد ذلك ستبقى إمام خده هذو تعرضه ما هي كارثية ستبقى في, في أخلاق شبه في هذا دفع من المرسل تعرضان عنه ابتغاء رحمة من ربك ترسوها فقل لهم قولا ميشورا قبل العالمين بإذن أنك إفادة للك ونياك بتبا شكي هنا نبو لهم قولا بس لين En la hora de mi acta, no me parece dae que yo acá estoy toda fue creada. Y me regulates, no te hachas. No no va a iros cada día en la dicha misericia. Ahora para mí, tu imagen, imagen de Dios tiene que proyecciones. Si ya que me digo, imagen en la Dios de que proyecciones, no usted tiene proye da, وين لا يخولين وين خير غير وين خسران ويستخاف فوين رب وين يعني عذاب وهلاك ها عذاب شديد كم دي عذاب يعني هلاك وعذاب Aucune vers les ruh government. Enicipe maintenant permaneçte jusqu'àcake d'autre point de vue sur le monde. Et ici, il a dit que j'habite à la altar avec quelqu'un. Ici, il l'a dit que j'habite à la altar avec quelqu'un de personne. Bon, si on fait la grappe, la compa美味ie, la témoins verse بسناس كيره ده نفل لغة ده صحابه راضينا خدره و نفسك نفسك و نفل لغة عربي ده سويلن يعني هلاك و عذاب عذابك و هلاك و بواه كيف كان سويلن للمسالبين و نبيزه يعني نبيزه كان اهجاب عذاب جرعه بواه موضوع عندما هلاك بكيه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 هذي شرنيا. آه. آه. جالك مع ناقة جاي. عن أول وقتها، يعني يؤخرون عن وقت أول وقتها. وقت كان. كان. يعني أما وقت. وعسىك ترى في صلى الله عليه وسلم قال أي الأعمال أفضلوش في, في وقتها وقت بيت وقت وقت وقت وقت بي. وقت بي. غير الليل صلوات الليل آخير بيكتش. أخير بيكتش. أمو... في اول لحظه وعشرة 10 هذا اجل التاكيد كان ببديه تمام هو بيرجع تشابه هذه شي لحظه اخرى اجل قوات السنه صلى الله عليه وسلم جيت تلك صلاه المنافقين ايش اول شيء منافقين هذا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 وساهم أباه سوء نفاجه هو تأخير كيعني كي ساهم معنوا أبا ساهم برضه في نفياه لي وفي نفياه للتجلي نفياه ساهم أبا تواجبات النفاج في درس التجلي نفياه ساهم أبا شهود النفاج يعني شهود النفاج دين نفياه لكن نفياه الأبيض هنا التجلي فوين من ساهم أبا مربي خشوع ناقنفاج مربي داش مربي خفيف وين درس منيا نا خوب میروی کسی نیا فکر میکنه؟ هم اومی رو فری نیا ایمال کس متلب خوشواهی نیا او کو جال کو و نیا خوش نکرد که نجکو هنده محاوله کرد نیا عود عادی تو خوشی داری شیعی محاوله نکرد خوش نمیتونه داری خوش نیا خوشو برمیگردونه کافر خوشی داری تو چیه جال قد افلها من ذکرها قد افلها من تذکر تیا عجیبیه، عجیب میکنن خوششیدن. تیا اینکه تیا خوشو عناصر نیز گذاشتن. اومرو خوشو عویا و چندی دو نیا و نهی سفر گذاش. آبش چی تر بندا. اومرو بنا سر نیز جماعت نیا اهل جماعتی بیشود. شو عذر الذين هوا یل نمصلی. هم عصاراتی فهم. چنی آبش نیز تعقید کن شه. الوقت وقتی و جی و أنا شو قاعد في سر؟ أنا مش ناد كذا، أنا مش ناد بن جاء كذا قوين من المصلين الذين هم عن صلاتهم. أنت الكابعي يا أصحابي يا منهج بيجي؟ الحمد لله الذي قال فوين من المصلين الذين هم عن صلاتهم؟ وَلَمْ يَقُلْ كِثَارًا صَلَاتٍ صَالِحَةٌ إِنَّمَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي في خلاطة إنساهم يتكاوه يجب هل أنت تهوه لي هل يقول كيف يهو لي ؟ الله من النصر؟ هل من ذلك أحسيني ونصر طبعاً على اللي هيد او مروه او مروه فيه... تيجي كان جنيه يعني راح في في صلواتهم يعني في جميع عباداتهم وقت عبادات لاجل رؤيه الناس اليهم طبعاً افمروا ده يرؤونا يعني اصل اي بوداتي بوخديستان يعني بجستان بس وقتي خالتي خالتي اوديتن انا قضيه درام نبا بهل خدريستان دي جوان قانونيات هون دي عالم شيفت او ده عالم ديشملي بوسن تسمعك اقول بوس تمام قضيه صحته وته اعتبرني بي صحته و دين اماك اصل اي بوداتي بوخدينا دي تو بخارفيت ابيش ماشي كده أكيد أصلًا يعني ملتق من ليش ناقص شجرة بس عمره ونيا كذا بوفاتين قاعبه آه قاعبه توزيع البنج ذا فنرى من شو كوباية جاية من اللي أزوج شو من كذا شو من ليش من ليش ناقص بذرة خالد سكيرين أما كذي مالك من ليش ناقص هذا شيا هذا إيبوداتك أبي خال الصنبور خلصت كأنه خال الصنبور كذا بخار كذا هذا شكلك ما قرر الرياض أبغى شو الشرك الأظهر يرام بل الله عليه وسلم وكي أول ملوذك رب النبيذيكات بخده بس فيزين صلاته وإذا يقول جوانكت باتشه تزين جوانكت باتشه تزين لما يرى من نظر الناس إليه فقط تزين باتشه بخدر خدشه أما أطلع باتشه بخده رب العالمين أما تزين عن جوانكت باتشه بخده أما رياءه جاء بالنف لذلك هو ان نتعلم من اجل ان نتعلم من اجل ان نتعلم من اجل ان نتعلم من من اجل ان نتعلم من اجل ان نتعلم من اجل ان نتعلم من اجل من من جل خالقیش و تجیانی محتاجیت سری بیت آه نود تا بیم، همین عیار است نود تا بیم. ما اونا جیانی ونیا مسجدیت، جو بیرد بیت سرده بیت هر چی کاری. و آبش ونیا جسته بیت جسته بیت موجبه کل جایی وی حیش مستحبه. یعنی عامیه. میل وای بناته او هذا داو مولا خو داك تاع صدامه هذا كاين اختاروا اا دام الذي في الشركه وجبته ها في اگه تو جایی دیگه اکید بوده، تنها دیشون را می‌گید، باشید که مرد در وی صفاتی خوشش است، کپار است. باش اگر مرد با این مرد و کردیشی باب ناینده با، همان گیم مزجمنی شدی، نه. نه تو مزجمنی ضرایب خوب جای، نه بخواد را بیشی از مرد غیر جای، شی جنباین لگه غیرشونه، استیبد ناینده با. همان گیم ملی منعون المان. هم امر اون محتاجی می‌رویدیم، می‌روید هر کاری رو بیکرد، هر یکی واشنده، جهت سوارت دانیا، مهندس می‌خوند، گاوص جیران تیار شکر، هر کاری جیزانی هر تکلیف، جهت که محتاجی می‌رویدیم. نه باعث نرده، نه عالمی و نه پخشی، لیکن یه وقتی که می‌رویم دانیا و چه خبر استیک کرد، قبایل هدیت، آخر نکات، ترک نشده، واجب واتسی، خوشو عوّه، جهت لیکردن دانیا، و کنید ومن خلصة فارغة تحيث ريائق فارغة تحيث من ياسمك ابا اتلوى شبه كعبات ملوك تحيث كات رب العالمين من الدنيا قبل القيامة من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، يعني هالكفة في تحيث سمع كتب بسمعاتي يعني دو سمعات خوف باشة رب العالمين من ذات رب العالمين سمع الله بهن لصباحين لا تقل فيها يعني الله في عالم ظاند هذا يكفي بخدامي وهي برياء يجدون لبداعالم يجدون كله أفاجه في هذا كله رب العالمين لصباحين لا تقل فيها و أغامر رب العالمين يجب نتجل في رب العالمين يجب وقت عبادات كريم لا تقل كيس عبد الخرش، يمنعون المعونين نتقل عبد على И все это на новой